وَلَمْ تَضَاعًا كَالْيَهُودِ وَلَنَّصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَمْ تَضَاعًا كَالْيَهُودِ وَلَنَّصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ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 يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناه بالكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يتلونه وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاتِرُونَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ هُمُ الْخَاتِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْ عليكم وأني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين وأني وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ إِن شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَ أَم وَلَا يقُبَل مِنهَا عَدْ وَلَا يقُبَلُ مِنهَا عَدَلُ وَل تَم فَعهَا شَفَعََة وَلهُ ي صَرُون وَلقُبَلُ مه عَدَلُ ولا لَنْ تَشْفَعَ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اتمغه قال اني جاعلك للناس اماما قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قَالَ لَا يَنَالُ عَحد الظَّالِمِين قَالَ لَا يَنَالُ أَحِّ الظَّالِين وَإِهْ جَعَنَبَيثَ مَسَابَتَ لَِّاسِ وَأَمنَّ وَتَّقِذُ مَِّ قامِ إِدُرَاهِ مَ مُصََّ وَإِذْ جَعَلْنَا لِلْبَيْتِ مَقَامًا لِّلناسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا وَعَبْدِ النَّائِلِ رَاهِنٍ وَهِيَ نَائِلٌ أَمْ طَاهِرًا أَمْ طَاهِرًا بِيَثِيَ لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ إرابي في للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب بَلَدًا هذا بلدا آمنا وارزق قَالَ وإذ قال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الأمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الأمرات من آمن منهم وَيَوْمَ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَثُرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَقْصُرُهُ إِلَى عَذَابٍ نَارٍ قَالَ وَمَنْ كَثُرَ فَمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَقْصُرُهُ و سصير